ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لمو عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزين